اشراقت نفسي بنور من فهدي حينما رددت الرب العيادي العبادي وانتشت روحي وصارت دمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشادي أشراقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا الهي خذ بقلبي للرشادي اشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصارت دمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشادي في سكوني العيني أدعوك في سجودي والدجا حولي سواد في سوادي يا هوفا يا رحيما يا حليما يا كريما لفضلك من نفادي يا سميعا يا مجيبا يا عظيما واهدني يا خالق السبع الشهادي أشراقت نفسي بنور من فهدي حينما رددت يا رب العبادي وانتشت روحي وصارت دمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشادي أشراقت نفسي بنور من فهدي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصارت دمع يجري. قلبي للرشاد للهدى والحق وفقني الهي فعلى توفيقك اليوم اعتمادي يا اله الكون يا عوني واوثي يا ملاذ الخلق في يوم أعفو عن ذنبي وحقق نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العمادي وانتشت روحي وصارت دمع يجري يا خذ بقلبي للرشادي أشراقت نفسي بمهم موادي كينما عددت يا رب العبادي وانتشت روحي وصارت دمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشال.